الما جعانا به الحبيب ص الله عليه و وسلم ووكان بنفسه مشتغللا به غباء حواائ جاس الذي تج به مصالح الناس والمجتمات والله تعالى عانا إلى هذا قال لنا وتعاولوع البري والتقاء ولا تعاون على الأث والعدوان وأب ولاما منقصّ في هذا وقال الذين هم ييرؤون ويمنعون المعون من هنا للناس ومنما قال الحبيب صل الله عليه عليه و وسلم. في المعنى الراقي جدا الذي يربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى مباشرة في قضاء حوائج الناس قال الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله من أحسن إلى عياله الخلق كلهم عالة على الله سبحانه وتعالى فكأن الإنسان المحسن إلى هؤلاء الخلق لا يعاملهم هم هو يعامل ربهم سبحانه وتعالى في علال ومن المعاني العظيمة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وفي رواية فرج إشارة إلى أنك إذا قضيت حاجة الإنسان الله سبحانه وتعالى بنفسه يتولى قضاء حاجتك فإذا لك حاجة أقضي حاجة الإنسان يقضي الله حاجتك من المعاني السامية في قضاء حوائج الناس حديث جميل جدا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء سبحان الله إذا يوم من الأيام حصلت لك مشكلة أو حادث أو قضية ينقذك الله سبحانه وتعالى منها فتجد هذا بسبب معروف سويت في حياتك إما نفق أو صدق أو خير عملت مع أحد من الناس كان صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في حياته مشغلا بقضاء حوائج الناس حتى ان السيده خديجه رضي الله عنها لما جاء رسول الله من نزول الوحي وهو يرتجف خوفا من الحاله التي نزلت به قالت له يا رسول الله والله لا يسيئك الله ابدا فانك لا تحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر يعني ذكرت الصفات كلها التي فيها خدمة للناس دلالة على أن هذه فعلا تنفع الإنسان في أن تصد عنه كثيرا من السوء وتدل على خيريته النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي في السوق فتأتي المرأة أو العجوز أو الجارية الصغيرة فتطلب حاجته فيترك حاجته هو ويمضي معها يمشي معها في قضاء حوائجها حتى أنه وجد جارية صغيرة في السوق تبكي فترك حاجته وكان يريد أن يشتري شيئا من السوق فجاء إليها يسألها فقالت ضاعت علي دنانيري فاشترى لها بضاعتها وحملها معها وذهب معها إلى بيتها يشفع لها في تأخرها عند أهلها وعند أصحابها حتى من شغله بذلك ذهب يشفع لعبد كان مزوج من أمه وطلقها فذهب رسول الله إليها وهي بريرة فقال لها يا بريرة إن فلان يريد أن يعود إليك فقالت يا رسول الله هل هذا أمر فقال لها بل شفاعة فقالت لا أريده يا رسول الله فتركها عليه الصلاة والسلام لكن كان عليه الصلاة والسلام دائما مشتغل بهذا وكان هذا حال كثير من الصحابة حتى بن عباس والحسن بن علي وغيرهم كان الواحد منهم يذكر أن من أحب أشياء عليه أن يسخر الله له إنسان يكون له حاجة فيقضيها هذا من أحب الأشياء إلى هؤلاء الصحابة لأنهم تعلموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حاجات الناس حولنا كثيرة جدا يمكن أن نتفقد أحوال من حولنا من الناس أن نتفقد أحوال بيوتهم يمكن أن اقضي حاجه انسان بسيارتي ما معاه يمكن ان احمل له يستطيع حمله يمكن ان اقضي له معامله ما يستطيع ان يقضيها. يمكن ان اساعده في تدبير شان بيته يمكن اجد امراه ليس عندها من يشتري لها من السوق من الاشياء المهمه في قضاء حوائج ذوي الاحتياجات الخاصة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه سلم أخبرنا أن من قاد أعمى أربعين خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه يمكن أن أساعد الأعمى أعطي مسجل يسمع فيه آتي بكرسي للعاجز آتي بعكاز للكبير في السن أشياء كثيرة كثيرة جدا منطلقها أن أفكر وأتفقد ماذا يحتاج من حولي من الناس وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من قضاء حوائج الناس انظار المعسر يعني الصبر على من تاخر على الايجار قضاء المديون مساعده المحتاج كلها هذه من مفهوم انظار المعسر رسول الله الله عليه واله وسلم أن نقابل الاحسان بالاحسان قال لنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله وعلمنا أن نقول للمحسن لنا جزاك الله خيرا وعلمنا فقال لنا من استطنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه يعني تدعوا له حتى تشعر أنك فعلا أديت جزاء هذا الإنسان الذي أحسن إليك هكذا كان رسول الله كل حياته ما يده باسط يده صلى الله عليه وسلم لمنفعة الخلق حتى لو تتبعناه لوجدناه لو كله خير للأمة يقابل الإحسان بالإحسان ويبتدئ الناس بالإحسان عليه الصلاة والسلام فأشبهنا وأقربنا إليه سيكون كذلك متتبع لحوائج الناس قاضي لحوائجهم إذا وجدت في نفسك هذا المعنى تعرف أنك قريب من رسول الله وقريب من معنى قول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله